يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا أكره في الدين، أتبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا فصام لها، والله سميع عليم.